ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض Ala inna wa'dallahi haqqun walakin walakin aktharuhum la ya'lamun huwa yuhyi wa yumeetu wa ilayhi turja'un ya ayuhan nas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 وما ظن الذين يفثرون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَماَا تَكُ فِي شَأْنِ وَماَا تَتْلُ مِنهُ مِن قُرآنِ وَلَا تَععمللونَ مِن عمل وَلَا تَعْعملَلونَ مِن عمللٍ إِلَّ كُا عَلَيكُم شهودًا إذْدُ فِيضُونَفِي وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين